فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين تفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم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 والله قَادِرٌ بما تَعْمَلُونَ مَا كان للمشركين أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْفُحْشِ قُلْ لَئِنْ حَضَرَتْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ مَا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 عفى الله عنك لما أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاهدين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُسْتَقِيمِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاضْطَرَبَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ, فهم فِي رَيْبٍ مِنْ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 وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله, وظهر أمر الله وهم كابهون ومنهم من يقول اذل ولا تفسني ألا في الكثنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمَلَمُ حِقَّتُ بِالْكَافِرِينَ إِنَّ سُبْحَانَكَ حَسَنَ سُوءُهُمْ وَإِنَّ سُبْحَانَكَ مُسْتَجَبَّتُ يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَضِلٍ وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَيَحْمُونَ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 ونحن لا تربص بكم أي نصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده أو بأي دين فتربصون معكم قل أنفقوا فوعا أو شرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسحين وما منعهم أن تقبل منهم إلا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 نَسُوا حَثَنَتَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَهُمُ الْفَاتِحُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ وَالتُّفَّارَ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأثر أموالا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 هم القاترون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم موح وعاد, وعاد وثمود وَقَوْمِ وثمود وقوم إبراهيم ورصحاب نبينا والمؤسفكات أتتهم رسلهم بالغزنات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 وَا الصلاة هُمْ الزكاة حَافِظُونَ الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري هُمُ الْعَادُونَ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 وَإِيَّا أَوَلَوَعَدْضُهُمُ اللَّهُ عَدَدًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلِيُّهُمْ وَلَا نَصِيرٌ وَمِنْهُمْ الْعَهْدَ اللَّهُ لِأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَهُ الْعَهْدُ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 قُل لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقاتلوا معي عدوًا إِلَّا كنتم راضين بالقعود أول مرة تنقضوا مع وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أبدا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ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 إن الله غفور رحيم والسادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتفعوهم بإشتام رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعز لهم جنات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 سنؤذدهم مرة ثم يردون إلى عذاب عظيم، وآخرون أسرفوا بذنوبهم خلقوا عمله صالحاً وآخرا سيئاً، أَسَلَ اللَّهَ أَيُّهُمَا يَشُوفَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.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 لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أنسقوا متين فيه, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان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 وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن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 إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين قلفوا حتى اذا ضاق عليهم الامر بما رحلوا ضاق عليهم الامر وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم ثاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 فَلَوْلَا نَظَرْ مِنْكُلِ الْقَرْثِ مِنْهُمْ فَأَيْضًا كُلِّيَ تَسْفَقُهُ لِيَتَسْفَقُهُ الْدِّينُ وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُ إِذَا وَجَعُوهُ إلَيْهِمْ وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُ لَعَلَّهُمْ يا ايها الذين امنوا قافلوا الذين ييلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غرضا واعلموا ان الله مع المتقين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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا لَرِجْسِهِمْ وَمَا تُوَهَّمُوا هُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَعْرُونَ أَنَّهُمْ يُفْسَدُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَضًا أَوْ مَرْضَيْنَ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 فإن تعلوا فقل حسن الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم